ان الذين جاءوا بالعدل مصيبة منكم لا تحسبوا شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الذنب والذين تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم والذي تولى كدره منهم له عذاب عظيم لولا اذنت سمعت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وان المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقال ماذا لَوْ نَجَاءُوا عَلَيْهِم بِأَبْصَارِ شُهَدَاءَ لَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَهُنَالِكَ جَذَّ اللهُ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْ ربنا والله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لا نشكو فيما انت فيه عذاب عظيم اتنبقونه بان شرتكم وتقولون باهوائكم ما نخلق به عن وتحسبونه وتحسبونه وعند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعني غَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليم لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ